يخذوني اللي يبونا بس يعطوني الحنان أنا ما أقدر بدونا أقضي أيامي بأمان يخذوني اللي يبونا بس يعطوني الحنان أنا ما أقدر بدونا أقضي أيامي بأمان اللي عانى واللي جراب شرق في همى وغراب لتلوه منا ضحية يمكن يصر يوم عقراب اللي عانى واللي جراب شرق في همى وغراب لتلومونا ضحيها يمكن يصر يوم عقراء يخدون اللي يبونا بس يعطوني الحنان أنا ما أقدر بدونها أقضي أهيامي بأمان يأخذون اللي يبونها بس يعطوني الحنان أنا ما أقدر بدونها أقضي أيامي بأمان الحنان اللي فقدته لتهيب أشتري عند غيري بس شفته ضع أمري أرتجي الحنان اللي فقدتها لتها هي باعش عند غيري بس شفتها ضع أمري يمكن يصير يمكن يصير يوم أقرأ يصير يمكن يصير يا ماقرة يمكن يصير يمكن يصير يا ماقرة يمكن, يصير يمكن يصير <impeci> Oh my god. Yemkin يصير, yemkin